وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَثَمَّ كَلِمَةٌ رَّبُّكَ لَأَمْلَأَنَّ جهنم مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَثَمَّ كلمة ربك لأنت أن جهنم من الهنة والناس أجمعين وقل لن نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقل لن نخص عليك من أنباء سَيَجِيءُه فِي قَالَتْ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وان تغيروا انام تغيروا ولله غيب السموات والارض اليه يرجع الامر كله ولله غيب السموات والارض اليه يرجع الامر كله فَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ فَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا كآيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ان انزلناه قرانا عربيا فَتَعْتَبِرُونَ نَحْنُ نَقُصُّ أحسن أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا, أوحينا. بما أوحينا. وَإِن كنت من قبله لمن الغافلين بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كنت من قبله لمن الغافلين قَالَ يوسُفُأَبي أَبَكِ إَِّأَتُ أحدَد ع شَكَوكَبَ إِذ قَالَ يوسُفُأَبي أَبَتِ رَأَيْتُ أحد عشر كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ أَأَنْتَ رأيت 11 كَمَكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ